هذا سائل يقول أنا طالب مبتدئ كأنه في البداية وعندما أرجع إلى بلدي أعرف أن يعني والدتي وبعض أقاربي يشركون بالله نعم ويعبدون الأموات فكيف أدعوهم وما عندي علم هذا هذا مما يزيد تأكيدا على وجوب تحصيلك للعلم لتنقذ أهلك نفسك وأهلك وأنذر عشيرتك الأقربين فهذا يدعوكم كما قلت أو يدعوه على وجه الخصوص ويدعونا جميعا إلى وجوب الازدياد من طلب العلم وتحصيله وطرق هذا العلم في دعوة الناس سواء كانوا من الكافرين أو من المسلمين الضالين فكونه رجع إلى بلده وقد يحتاج إلى الرجوع يدعوهم بقدر ما يستطيع وبما يعرف ويعرفهم أن هذا الفعل بلته هي أحسن خاصة يقول والدتي يعرفهم بلته هي أحسن للتي أقوم أن هذا الفعل لا يجوز عرفهم أن الله هو الخالق الرازق كما قال لك الإمام محمد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول اعلم رحمك الله ها؟ تعامل مع والديك ومع أهلك وأقاربك بهذا بهذا النفس الذي علمك إياه الإمام محمد رحمه الله عرفهم حق الله على الخلق وعلى عباده نعم وخذ بأيديهم مرة فمرة مع الدعاء لهم في ظهر الغيب وبخاصة الوالدين أن الله جل وعلا يأخذ بيدها إلى الحق وأن يبصرها به استمر في الدعاء لا تقول دعوت دعوت ولم يستجب لي هذا من حقها عليك أن تدعوها وأن تكثر وأن تكثر فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك دعوة عمه أبي طالب حتى وعلى فراش ماذا يا عم كلمة قل كلمة وحاج لك بها عند الله حتى هذا الرمأ لا تستيأس أدعو أبذل بارك الله فيك قال الإمام أحمد رحمه الله سأله سائل إن لي أم لا تصلي أفأهجرها قال ادعوها لعلها تصلي يعني كرر عليها علمها ترفق بها وضح بارك الله فيكم فنسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق قال كيف أستعد للدعوة انتبه الآن أن تشتغل بأقاربك ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه تخشى على نفسك إذا ما بينت للأقارب أن تهلك أو أن يدخلوك في مهالك لا تستطيع النجاة منها قف حتى لا تشعروا وهرب بدينك يعني أنجوا لا تدخل معهم في ماذا المكان الذي تراهم فيه يقعون في هذه الأشياء لا تجالسهم فيه